بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعُ اليتيم ولا يحب على فعان المسكين فويل فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ